ما ضره لو أنه كبني البشر عاش الحياة رغيدة عشيق القمر تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة بالالفاظ الجميلة او يكتب كتابا يطبع في المطابع ويودع في المكتبات لم يكن هذا ابدا طريق اصحاب ضر هل يستريح اذا تطاير؟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 هو مكان في القبائل قد هجر هل يستريح إذا تطايرت الدماء هل يستكين إذا القنابل كالمطر فلما التشدد والتشدد والعناء ولما المادي في مقارعة الخطر أم هل يلاقى في عينها حقدا دفينا بل قصورا من شرر هذا محال يا أخي فعدونا ملك الزمام وما أرى لك من مفر فأجابني صوت شجي في الدجا ما ضركم فالناس في الدنيا زمر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 لكم المتاحف واللآلئ والدرر لكم الأغاني والملاهي كلها والخمر يروي لا تهابوا من نكر ولهم ضجيج القاذفات ونارها لهم الهزاهز والدكادك والحفر ولهم بريق الصارمات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 أما الذي ترك الحياة وما بها ترك المجامر والمكاحل والسمر فلكم تضرر عندما أصغى لها أعني الحياة فقد تملكها الغجر ثم السفاق يريد عزا دونها ومؤملا قطعا لأذنى بالبقر إن كان هادا ما يريد فإنه يخطو خطأ يقال له عمر ذاك الذي ذلّ طغاة أمامه ذاك الذي خاضل معامع ما عث ذاك الذي ذلّ طغاة أمامه ذاك الذي خاضل معامع ما عث